قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان من أزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 يأتوك بكل ساحر عاديم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا اجر ان كن نحن الوالبي لَنَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلقَى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيَ الْقَوْس فَلَمَّا الْقَوْس حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُ وَجَاءُوا بِسِحْرِ النَّاوِي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْقُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَاجِدِينَ